اعوذ بالله ا ل من الشيطان ا ورجوله The Council of Lords has said, He didn't say g o o d e واتركنا الهنا ل わかるぞ What? Thank <laughs> you. you <laughs> w a must e d it. わし وفي الفؤاد والمعتاد شجر دون ع ل ا رسول الله صلى الله عليه وسلم What a... -one. you <laughs> you <laughs> Yeah.